بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم منكم من احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع بصرك هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا قلبي اليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينت السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين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 تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحط لي اصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره لهم مغفره واجر كبير وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهِّرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا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 ان هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور ام من هذا الذي يرزقكم من ام سكرط بل الجو في عتوه ونفخ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدًا أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأْكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرَاءَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفت نساء وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قُل رَأَيْتُم مِّنْ أَهْلِكُم مَّن يَعْلَهُ وَمَن مَّعِي قُل رَأَيْتُم مِّنْ أَهْلِكُم مَّن يَعْلَهُ وَمَن مَّعِي رَحْمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ